يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب في مكان يقال له غدير الأشطاط قرب عسفان بين مكة والمدينة نزلت قافلة المؤمنين وإذا بغبار فارس يلوح من بعيد اقترب الفارس فإذا هو الجاسوس بشر بن سفيان الكعبي انحدر عن مطيته وسلم وتوجه إلى قائده صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل أي الأطفال والنساء قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم لم تزحف قريش وحدها بل صحبها الأحابيش وهم حلفاء لها من قبائل شتى حزن صلى الله عليه وسلم وتألم ثم قال يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وَإِنَّ أَظْهَرَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِلَّا مَنْ يَفْعَلُ قَاتَلُ وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظْنُ قُرَيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِ اللَّهُ لَهُ حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة حلف صلى الله عليه وسلم أن يترك رسالته ولو فقد روحه لكن دون انفراد بالرأي فلشعبه قيمته ورأيه ومستشار شعبه إلا تنازل صلى الله عليه وسلم عن رأيه له، لذا جمعهم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فعرض الأمر عليهم دون استثناء، فقال: أشير أيها الناس علي. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين أي مسلوبين منكسرين سكت الجميع ونطق كبير الحكماء نطق الصديق فقال يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له لم يعارض أحد من الشعب هذا الرأي فأقره صلى الله عليه وسلم وقال أمضوا على اسم الله نهض أكثر من ألف وأربعمائة صحابي وصحابية وركبوا دوابهم وساقوا هديهم كانت جواسيس خالد بن الوليد ترصد من بعيد ولما صاروا بين ضجنان وعسفان، تسللت سرية خالد، وهو قائد لا يلقي بجيشه في محرق من الحماس والإيمان، لذلك فكر بطريقة ينقض فيها على المسلمين وهم غافلون، فقد سبق وأن شاهدهم يصلون خاشعين لا يلتفتون، لا يتكلمون، فقرر الفتك بهم وهم سجود،